اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ ما كانوا ذَلِكَ بِأَنَّ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 Qacaqaf risks, heavenə itibəli, hiliz-əымə giyyən qadrlısı قِيلَ bir надоə girəkq لَكُمْ qverdələmiş Qaqaqd cái examining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 هُمَّذينَ يَقُونَ ل تُمْ فِقُ عَلَ مَن عدَ وَصُول اللهِ حتىََّ يَ فَضُّ وَلِللهِ خَزَ إنُِ السَّمواتِ وَالْأَبضّ لَا يَسقَهُ يَقُولونَ ل إروجَعن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 وَلَمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ, فيقول رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي 14. 15. 16. 17. 17. 17. 18. 19. 19. 19. 20. 20. 20. 20. 21.